Who stabilized factor 8 in the whole بتاعه of فور town essential for great adhesion and aggregation? Shall the payment have a feature of the The short account that we have to a little bit of a small key het inzicht van van het inzicht van het inzicht van het inzicht van het inzicht het het het het طب في الدكتور عشان هو البول اللي بيبرند ديزيز ده احنا قلنا بكده كده الهيموفيليا كانت سكس لينكد اوتوزومال ديسيز ده اوتوزومال دومينانت ومش سكس لينكد ولا حاجة بس هو موست كومن ان فيميل والبريفالنس بتاعه 0.8 كل اللي داخله لو سمحتوا كويس انت عشان الفرق طلع من البريفالنس 90% ومكتوب اندر استيميت يعني ايه اندر استيميت يعني هو البريفالنس بتاعه اعلى من بس هو بيعمل احيانا مايند بينجز اوفر يعني ايه يعني ممكن يبقى البريفالنس قوي بس عشان ان هو يعدي من غير ما حد ياخد باله ان دي مش كام زي ازاي ممكن يبان في صوره انكريز انستروال بريفالنس فمش كل واحد أو كل واحده هتفكر ان دي مشكله مش هتفكر ان هو ده الموضوع ممكن مثلا في وقت البريدنج بدل لما البريدنج يوقف بعد 2 يوقف بعد 3 فدايما المنفستيشن بتاعه ناس كتيره جداً بتبقى مايل فمش باين لكن هو جون ويلبران امتى بقى يبان لما يسيك منك ادفايس ويعمل انفستيجشن هم دول اللي بوه لكن الباقيين عشان بتبقى حاجات الфонو لبراند أيضاً إنه هو التكتور اللي هو الفونو لبراند بده يدوز ليفل يعني الليفل بتاعه عبارة قليل أو إنه هو موجود بالنورمال ليفل ولكنه فينه لوك أب نورمال فونج. الكوز زي بالضبط الهيموفيليا أيضاً ميباين توميكيشن أو مينجر ديليشن. في منه دفرانت تايلز الأول بنقسم نوعين كبار. نقول كواليتティブ والكوانتيتيف. كواليتティブ يعني بروتين موجود ولكن في أب نورمال فونج. قوانتيتر يعني بتاع البروتين او قمية البروتين بقى فطيب ثلاثة فطيب 1 وطيب 3 دول ديوتو ديكريس ديليبر طيب 2 ده ابنورمال بروتين وطيب 2 ده جو واحدات كثيرة هنشوفها الوقت فاول اول واحد هو بارشل قوانتيتر يعني جزء بسيط من البروتين قل. ثلاثة ده complete absence of the vulnerability. عندنا واحد من ثلاثة دول quantitative abnormalities. الليبن بتاع the البراند reduced أو decrease. واحد partial decrease هنا complete absence. الطيب تو بقى في منه انواع كتيرة جدا. في ده اللي طيب تكون عليه qualitative abnormalities. لانه هو the البراند موجود ولكنه مش بيقوم بالfunction بتاعه. الفونكشنز بتاعته حاجات كتيرة، منها الكاريير فاكتور فكتور 8 ومنها الروح بتاعه في الأدهيجان بتاع البليتليتس ومنها الروح بتاعه في سنسز بتاع الملكمار الثانية بتاعت نفسه البنولي برانج فكل الحاجات دي ممكن تبقى افكتد أفكتد الفونكشن اللي افكتد عما تضيعه بطيب سيجر صاعدتو ايه؟ ده أكسر تحايي الملكمار البنولي يعني هو بيعمل دايبارز لكن ما ميعملش الايه؟ الملكمار محبين؟ 2B is the variant with increased in glycoprotein 1B We said dat we have the greatest addition We said that every one of the proteins that have a rule in de formation of the related blood or the de addression is the receptor So we said that 1 to 6 So the protein that we have the brand is 1B b البروتين اللي هو البوليوبراند ده عنده انكريز دافينتي للريسبتور ده طب لما تبقى انكريز دافينتي معنى كده ان البوليوبراند معظم الوقت عمال يمسك في البليتليت يقوم يحصل ايه الشخص اللي عنده المشكلة دي لو عملنا له سي بي سي, سي هيجيله ثرومبوسيتوبينيا لان هو البوليوبراند لما يمسك في البليتليت البليتليت بتحصل لها ادزيشن من السيركوليشن بيقوم الناس دول لما نعمل لهم سي بي يبقى عنده ثرومبوسيتوبينيا بس مش سببها حاجة في البليتلت ده المشكلة ان البوليبراند ده اللي هو انكريس افينيتي للريسبتورز بتاعته فكل شوية عمال يعمل ادجيجن للبريتلز التو إم ده ديفيكتيف بايندينج للجليكوبروتين عكس التو بي بالظبط يعني ده واحد فيهم انكريس الافينيتي والتاني ما بيقدرش يمسك كويس في الريسبتور بتاعته وبالتالي الادجيجن اللي هي الفانكشن بتاعه البليتلت اللي بتحصل عن طريق البوليمر هتبقى اكتر ال إن n بقى فالينت الفاكتور افينيتي 8 هنا الميوتيشن حصل في البايندينج سايت بتاع الفاكتور 8 يعني الحته اللي على الهوموليبراند اللي بتمسك أو بتشيل فاكتور 8 هي اللي حصل فيها الميوتيشن بقلله الافينيتي بتاع الهوموليبراند للفاكتور 8 وده ممكن يبان زي زي الهوموفليا لان هو بيبقى اصلا الكارير بتاع فاكتور 8 فلو كان البايندين جداً قليل جدا ففكر ابدا ده يحسنه التراكشة مثل طيب اتنين ان وثلاثة دول ممكن يبانوا بشكل انت لأن هنا كومبليت أبسنس في اللي وربعه فالكومبليت أبسنس ده يعني معنى كده ما فيش حاجة بشين فاكتور ثمانية فكأن كمان فاكتور ثمانية مش موجود في ده Twee. is hoe 8. mutation 8. In de clinische picture, de hemophilie is heel je een plek in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de stijl in de de مني جاينت وماستر وهماتوماس حاجات كبيرة خلاص فهنا ميوكوس ممبرم bleeding زي الاستكسس والمنوراجيا استكسس من special من superficial cuts عند abrasion يعني أي حاجة فيها thromb امكن bleeding من السكسيتي الهم abscess وهماتوماس هتبقى rare الا في طيب ثلاثة اللي هو complete مش موجود وبالتالي اكيد facteur ثمانية مش موجود ثالث السيفيريتي بتاعه الايدنج هتبقى فاريابل اكوردنج تو ذا type. يعني كل تايب من دول الكلينيكال برزنتيشن ممكن يفرق عن الثاني في السيفيريتي بتاعه الجليت اللايف لما بجيبها سؤال اكتبوا جنبها كده دول هوموستاتيك افكشن دول يعني اثنين اللي هو مستتيك افكشن يعني بتاثر دول الاثنين يعني معنى كده من البلاثلت والكوالجلشن. ليه؟ احنا قلنا ان هو تلية مين من ثمانين. وبيعمل البلاثلت أدليجن. يبقى الفورميشن بتاع البرايمال البلاثلت هيبقى فيه مشكلة. والكوالجلشن هيبقى فيه مشكلة. عشان كده قلنا دول هموستاتيك في بيتكي. يعني هو بيأثر على الاثنين ار بتوعي هموستاتيس. البرائتوري والساكن فعشان كده هنلاقي البليدنج تايم برلونج قلنا قبل كده ان البليدنج ده بتاع مين بتاع بتاع يعني لما يبقى في مشكلة في البليتلكس او مشكلة في الـ يبقى البليدنج ده يبقى هو هنا المشكلة في عن طريق الفانكشن هو هو المسؤول عن الادهيز طالما هو مش موجود يبقى الادهيس الفانكشن هتبقى فبالتالي فبالتالي الـ bleeding time هيبقى إيه؟ Berolonged. <تصفيق> نفس الحكاية الـ PTT ده كان بتاع مين؟ خدنا مع مين الـ PTT؟ <تصفيق> خدناك الـ Homophilia لأن ده بتاع الـ Intrinsic Basway بتاع الـ Coagulation. فهنا نوبي أبرولونجت في الهيموفيليا لكن ده كان نورمال. صح؟ لا لكن هنا بقى الاثنين 2 abnormality لأن ده بتاع الـ ده ده يبقى عن إيه؟ وده؟ الثاني المستازس او ال population فيب عندو the B T T volume هيبقى له لانه هو carrier بتاعه. the folding بتاع هيحصل في فاكتور factor هيبقى له low cal بتاعه هيفرق the يعني الطيف وان وصريف هيبقى ايه قليل. لكن في type 2 ممكن ألاقيه نورمال لكن لما جا شوف الـ بتاعته ألاقيها normal. <تصفيق> هنا الـ function من اللي بنعملها بالرستو ستين. لما قلنا إن الأجميجة بتاع البليت للده بيزيد لو إحنا أضفنا أنترويوتك اسمه رستو ستين لأن هو بيساعد البنو اللي براند إنه يعمل البليت متأجميجه. فده one of the function التست اللي أنا ممكن أعمله عشان أقول البنو اللي براند ده functioning ولا لا. فبعملها بنعمل التاس بتاع ريستوستين هنلاقي فيه defective platelet aggregation with restositin with abnormal sensitivity in type 2b make aggregation with new dose aggregation with other agent R-node دي معناها ايه؟ احنا عندنا موظيفة اللي تقولنا ان بيحصل aggregation فاكرين ما قلنا في بعد ما بيكسر اكتيبيشن للبليتليت ويحصل الريليز بيطلع الاي دي بي ويطلع اي تي بي وبيطلع سيروتنين وبيطلع سومان وبيطلع كل الحاجات دي بتساعد البليتليت اجريجيشن لقينا ان كل واحدة من الفاكتورز اللي بتعمل بليتليت اجريجيشن زي الاي تي بي والاي دي بي والادرينال سومان بوكسان كل دول بياجريجيت البليتليتس لهم من في الاجريجيشن يعني لما بيعملوا الاجريجيشن بتظهر على الجهاز اللي احنا بنقيس بيه في صوره ويفز يبقى عندنا برايمر ويف وسكندري ويف في معظم كل الاجريجيتنج فاكتور يعني بيبدأ الاول اجريجيشن شويه وفي الاند خالص يحصل كومبليت اجريجيشن فالاجريجيشن شويه ده بيبان في صوره برايمري ويف والكومبليت اجريجيشن ده بيبان في صوره سكندري ويف فاحنا عندنا اجريجيشن بقى في البنول جراند الاي بي والاي بي والكولاجين والادرينالين وباقي الحاجات دي كلها بتاعها نورمال ماشي لان دول بيعتمدوا على ااثر بروتينز الكل مثلا بيعتمد على الفايبرينوجين وهكذا كل واحد منهم بيعتمد على ااثر بروتينز انولفد في لكن الريسب ده بيعتمد في الاجريجيشن بتاعه على البوم فهنا هلاقي الاجريجيشن بتاع الريسب هو اللي افكتد الاذر اجريجيتنج فاكتورز الاي تي ايه نور ماشي طيب في تايب 2 اللي هو انكريز ذا افينيتي يعني الهومونوبراند عمال يمسك في البليتليت اول فهنلاقي ان مع دوز قليله من الريسكوفين هنلاقي الادجريجيشن ده بدا يحصل لان الهومونوبراند ده عنده انكريز افينيتي للريسبتور بتاعها في النقطه دي هل الريسكوفين ده بيساوي يعل الادجريجيشن بتاعه ايه هل الادجريجيشن دي زي الادجريجيشن بتاعه الريستستين <تضحكي> لا هو الوغو اللي بيقوم بالفونكشن بتاعته في الانبترو في وجود الريستستين لو الريستستين مش موجود بنقل الفانكشن بتاعته في الأديجن بتاع بتاعي فاحنا بنضيفه على السامبل بعمل اجريجيشن قبل ما احطه واجريجيشن بعد ما احط الريس 60 واشوف نسبه الاجريجيشن بعد قد ايه زي مثلا انا لقيت البليكليت قبل ما احط الريس 60 320 وبعد ما حطيته طالعه 120 معناه كده حصل اجريجيشن فبطرح الاثنين من بعض واقسم على النورمال بتاع البلازما واضرب في 100 بيطلع لي نسبه الاجريجيشن كام ماشي البليدليتا كاونت إز نورمال اكسبت ان تايب 2 بي بيبقى لو لان الانكريز افينيتي دي عماله على طول كل ما تيجي البليدليتا تشيلها من السيركوليشن تمسك في الجوم البران في حاجة تانية المفروض تتعمل ودي بتتعمل في كل تايب سيبرت وبيبقى لها بروفايل مختلف في كل واحد من الجوم البران اللي هي المالتمر اناليسس يعني أنا باخد الجوم البران وإحنا قلنا انه عبارة عن دايمرز والدايمرز بتعمل مالتمر فباخد البروتين ده واعملوا اناليسيز زي الالكتروفوريسيز بالنظر واشوف شكلهم او اعملوا بي سي واشوف شكل المانتمر زي ايه كل واحد من الفون ولي برام في المانتمرز مختلف عن الاضر طايفز ومن البروفايل بتاع المانتمرز ممكن اقول هو تايب وان ولا تو ولا سري لكن ايه يعني مش عليكم انها سامر شوه بس نعرف ان في حال يصنع المانتمر نيجي بقى مفرنة ما بين انتوموفيلية ايه وبي والفون ولي اول حاجة في التست اللي احنا بنعمله اللي هي التواجلشن تست والبليدلت ايه فامشن تست البليدين بصاني في انشموفيليا هيبقى طبعاً نورمال لكنه هيبقى برولونجد في مين؟ برولونجد يوراني البروسرومبين تايم هيبقى نورمال في الثلاثة لأن البروسرومبين ده بتاع الاكسترين سيباسوي فده ابدأ اقول انه برولونجد او في مشكلة في حالتين لو فاكتور سبعة او بتيش فاكتور عن فيهم بروبلين او العيان فكده كده كل الفاكتور فاكتور هتبقى قليله ومن ضمنهم هيبقى الاكسبرنس القصري <تصفيق> البي تي هلاقيه هلاقي في الهيموفيليا وبرلونج في البونوليبراند وقلنا لان ده البونوليبراند هو الكارير بتاع فاكتور 8 اللي هو بيعمل الهيموفيليا دي الاسترومبين كلوتينج تايم ده هيبقى نورمال فيهم كلهم فاكتور 8 هلاقي له في الهيموفيليا ولو أور نورمال في البونوليبراند لو امتى في الـ 3 اللي هو أصلاً مفيش الـ Win-Wil Brand خالص عشان يشيل فاكتور A في الـ Other Types ممكن ألاقيه نورمال لأن المشكلة حصلت في الـ والبراند wil Brand فأكوردن هالي هي الـ Function في مكان الـ Bion اللي بتاعتكتور A ولا الـ Function S-W الـ Win-Wil هيبقى له بس في الـ Win-Wil Brand disease الـ Aristo-Sitin co Activity هيبقى له بس في الـ Win-Wil لكن دول ما بيعطلوش عليه حالك الفاكتور 9 هيبقى افكتد بس في الانفينيا دي خلاص <تصفيق> ده <تصفيق> كان انهرتد هيمورايدس اوردرز او بوبليشن ديس خدنا مثال لكل يعني مثال في في والمثال الثاني اللي هو البوم كل الفاكتورز اللي احنا قلناهم 13 فاكتور دول ممكن يبقى فيهم انهرتد اب ايضا ان هو ابسنت او لو او موجود بس ما بيعملش الفنسة متاعه بس طبعا عشان نعود نشرحهم استلوا بقى لان ايه؟ تبا فيه سنة تقول لها بس هيمتولوجيا او سنتين هيمتولوجيا يعني تاخدو سنتين في تانية وتفضل في تانية انا نفسي باباي جدا يعني تاخدو الجنرة في, في تانية وفي تالتة تفضل بصوريا لان سنة تالتة دي كنتمسك بشكل غير عادي وطروفوا سنة ربعك وبعدين في قليل قليل <تصفيق> <تصفيق> يبقى ال ال الاقوى الاقوى ده مش هناخد فيهم غير الموست كومن الموست اللي هم يعني الموست ده اللي هو فيتامين ديفيسي انسي وليفر ديزيز والدي اي سي والانفيشن والكواجوليشن وحاجات ميسينيس ميسينيس يعني مش ميسي مش بنشوفها كتير زي الهيبارين اللي السرا الناس اللي بياخدوا هيبارين طبيعي يبقى عندهم مشكله في الكواجلشن احنا اصلا بنديهم عشان يمنع عملية الكواجلشن الديفابيريناتينج أجن أو سترومبوليتك اللي هم بيعملون عشان يذوبوا الجلطات فبنسموهم دي فابيريناتينج أو سترومبوليت. ماسك الترانسفزيون سيربيك ودي ما نقولها إزاي بتأثرت الموسديزس أو الفاقد نيجي الفايتامين كي الفيشنسي إحنا قلنا ليه مهم هنا لأن إحنا عندنا فاكتورز قلنا عليهم الفايتامين كي البينتنت فاكتورز الفايتامين كي البينتنت فاكتور دوت مش صنعه غير وجود الفايتامين كي. فلو فيتامين ك مش موجود او بالبيشنت هيبقى الكوجليشن فاكتورز اللي المعتمد عليه هي كمان هتبقى له او ديفريشن هو عباره عن فات سولوبل فيتامين وكلمه فات دي ان هو في الانتيستن مش هيحصل له ابزوربشن غير في وجود الفات الفات, الفات ده بيجي منين بيجي من البنكرياس سكريشنز وبيجي من البايل فالناس اللي هيبقى عندهم مشكله في البايل داكت ما بتنزلش البايل سكريشن هيبقى عندهم ديكريز فيتامين كي ابزوربشن زي البيل ديستراكت من كده العينين اللي بدهم بيليار اوبستراكشن بنلاقي البروسرومبيل تايم بدهم برولونج وبنعمل تيست صغير كده عشان نعرف هل البرولونجيشن ده بسبب الاوبستراكشن ولا العين ده في باتك يعني عنده مشكله فعلا في الليبر سيلز مش اوبستراكشن في البيليار ده فبنقوم بدينه فيتامين كي انجيكشن وبعدين اعيد التيست تاني لو تصلح البروسرومبيل معنى كده ان المشكله كان سبببها ايه الاوبستراكشن اللي مخليش الفيتامين كي انقاس نفس في الناس اللي عندهم كرونيك بانكرياتيتس، السكريش عم تعيطهم تبقى قليلة ببيحصل عندهم ديفيشن في الفيتامين كيه. هو بتصنع كمان في الأنتسفن من البكتيريا، البكتيريا اللي هي النورمال فلورا اللي موجودة في الأنتسفن بتصنع الفيتامين كيه من الريمينات بتاعت الكود اللي موجودة جوه الأنتسفن. فكده ممكن يتأثر عن طريق الصبليمنتيشن واسنتسيز من الداف البكتيري. الفوز سلاب تاعد افريشانسي او المال ابزورشان لان احنا قلنا هو فاكسولغل وبيعتمد عن انتسل والباكترياس والباكترياس فلو دول فيهم اي مشكلة المقصص بتاعه هل ايه؟ فقلل المال ابزورشان تتوردر وهتقلل الابزورشان بتاع الفيتامين كي او الناس اللي بياخدوا انتبايوتك فور لونج تايم فهيقضي تماما على كل البكتيريا اللي موجودة في الجفت فهيقل التصنيع بتاع الفيتامين كي أو الناس اللي بياخدوا أنتاجونست للفيتامين ك زي الوارفارين اللي البرشامة بتاعت هي البرشامه بتاعه الجلطات هي الوظيفه بتاعتها ان هي بتأثر الفيتامين ك لما انت بتوقف الفيتامين ك وكل الكوجوليشن فاكتورز المعتمدة على الفيتامين ك مش هتتصنع فيقوم يحصل لهم انكريز في اللي هو اصلا بيبقى مطلوب في العينين اللي عندهم انكريز تندنسي فور ترومبس فورميشن كوموريدز ديزيز اوف ذا نيو بورم. الاطفال اللي هم لسه مولودين بيبقى عندهم الليفل بتاع الفيتامين ك قليل لاسباب كتير هنقول الاسباب وبعدين نرجع للسلايد بتاعنا تاني اولا البريست مات مكنوش فيتامين كي الحاجة الثانيه الليفر سيل بتبقى لسه اما تيونا فالديجريشن بتاع الفيتامين ك ديبندنت فاكتور بتتصنع في الليفر وتتحول للفؤاد في الفور وبرضه في الليفر. فلما الليفر سيل تفقى لسه إماتور مش تقدر تعمل ده فيبقى عندهم فيتامين كيدي فشل الحاجة التامية البكتيريا الموجودة في الجوار مش موجودة هو لسه موجود بقى وليسه ما كانش الخلالات الجميلة لكنا المكودة دي بس كلورة مش فما فيش تصنيع في الجوار فعشان كده بيبقى عندهم فيتامين كيدي فشل البيتامين كيدي فشل ممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا ممكن يعمل بليه دي. لو البليدن ده زي ما هون نبى أسرع برالهيمورش فهيه أمين في البروبوليس لسه ممروض بقى أمين كيس فعشان كذا بيذور في لحظاتين ساعة الأولية في بعد الولادة بتلا كل الاطفال بياخذوا أنبوب فيتامين كي حتى لو هو ما فيش أي حاجة تقول ان فيه دبشنسي نفس احتيافي عشان ما يحصلش مشاكل بتاعة الفيتامين كي دبشنسي هي ما أفهم من الناس تعرف بتاعة الكودي جي آي تي بتصنع بتاعت بتاعت في منها فيتامين كي الميكانيزم بتاع اكثر اخوار ثاني مره من دول اللي هم بيانتجونايز الفيتامين ك احنا قلنا الكواجوليشن فاكتورز اللي هما 2 وسبعة وتسعة وعشرة دول بيتصنعوا في الليفر ولكنهم ان ذا فورم بريكيرسر بريكيرسر يعني الفورم اللي هتدينا بعد كده الاكتيف كواجوليشن او الكومبليت فورم ومعاهم البروتين سي والبروتين اس البريكيرسر فورم دي بنقول عليها بي فيتا خلاص المفروض ان هي تتحول للكومبليت فورم في وجود الفيتامين كي. فالفيتامين كي ده بيتحول لحاجة اسمها فيتامين كي ابوكسويد. الابوكسويد لازم يتحول لريديوز دي فورم عشان يحول الان او البركيرسر للكومبليت فورم. لو الريديوز فيتامين بيتامين كي ده مش موجود مش هتحصل الفتوة دي. فهتفضل الفاكتور بنوع عليها الان. خلاص? يعني اللي هي البركيرسر فورم ودي ما بندرش تقوم بالفاكد فيبقى كيدك انهم مش موجودين. الاكشن بتاع الورفرين بقى ان هو بيجي انهيبت ان الفيتامين كاي بوكسايد يتحول للريديوس دي فورم اللي هي بتقوم بعملية تحويل البركيرسر للكمبيليف فورم فيقوم كده يلغي ال اللي هي الترانسفورميشن ده تفضل الفئات ترز في البركيرسر فورم اللي هي ما تقدرش تقوم بعملية الكمبيليف فورم زي ما قلنا الفيتامين ك في الاطفال اللي هم نيو ممكن يبقى ديفيشنت زي ما قلنا الليفر سيل انفيوريتي او اللاب اوف بكتيريال سينثسز واللو كوانتيتي فيتامين ك في البريست ميل الدياجنوستس بيبقى زيهم بالظبط زي الـ زي الهيموفيليا ومعاها ليفر ديزيز يعني البي تي هيبقى البي تي تي 2 هيبقى برولونج لان عنده فاكتور 2 و7 و9 و10 اكسترينسيف <تصفيق> وانترينسف فهلاقي البي تي والبي تي 2 برولونج لكن البريد للتاونت والفيبرينوجين هيكون نورمال والادلت لو بلازما ليفل اوف فاكتورز اللي هم دول يعني لو عملنا البلازما ليفل للاذر فاكتور اللي هي الفيتامين كي ديبندنت هنلاقي ان الليفل بتاعهم قليل المفروض ان هو ياخد فريش فروزن بلازما او ياخد الفيتامين كي وزي ما قلنا ان هو احتياطي كل الاطفال لما بيتولد في ال24 ساعة الاولانيه بياخدوا امبوره فيتامين ك حسب الثقال نيجي بقى اكتبه جنب دي موستاتيك افكشن الليفر ديز يعني ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الهوموستاسيس في الناس اللي عندهم كورونيك ليفر ديز في موستاتيك افكشن العينين دول ممكن يجيلهم بليا اوبستراكشن naar ieder geval, zowel de problematiek als de oorsprong van de problematiek in het biljart systeem, een probleem is in de is geïnflueerd door de factor ik heb een andere aanbeveling voor de hersenen. Ik heb leverziekte. Een chronische leverziekte. Als je actief bent, je een factor. Als je Als je acute, bent, heb is een terminale functie. Als je Als een in de je Als لان هتبقى برضو افكتد بالديزيز بس ايه بالانجليزي مختلف لكن في الاكيوت ده ده هو حصل له اكيوت انجري لسبب ما يبقى تيتس ايه مثلا أو انيسيز يعني حتى تخدير أو حاجات زي كده فهنلاقي ان ليفر سيلز اللي ممكن الافكتشن بتاعها يوصل كومبليت نكروزس يعني تبقى كومبليتلي حصل لها ديس والأذر ليبر سيلزي اللي مش أفدت ممكن تبقى قوم بالإيدي نورمال فبنلاقي إن الأفكشن ده مش واضح قوي يبان إمتى لو هي بيري سيبير أكيوت كونديشن وقاضت على عدد كبير جدا من ليبر سيلزي لكن في الكرونيك ده بيدينا فرصة نحن نشوف كل الأبغار ما ففي الكرونيك هلاقي فيبرينجن قليل لأنه هو بيتصنع في الليبر الحاجة اللي بت... الجزء اللي بيتصنع قليل ولو تصنع جزء تاني بيبقى اب نورمال فبنقول عليه ديس فايبرينوجينيم يبقى هو عنده مشكلتين عنده الكريس ليفل واب نورمال فانكشن في الفايبرينوجين السروم احنا قلنا ان هو بيطلع من الليفر وده اللي بيستيموليت الميدوكيلاسايت عشان تصنع بنكليس فلما يقل الليفل بتاعه هيحصل سروم بو العينين بيني الهايبر سبلينيزم العيينين اللي هم بتوع الليفر بيجيلهم حاجه اسمها البورتال هايبر تنشن في البورتال فين يزيد الضغط في البورتل فين فده بيبقى على على فبيزيد حجم الاسبلين لما يزيد حجم الاسبلين احنا قلنا تلت البليت لتس بتبقى في الاسبلين ده في النورمال كونديشن لما حجم الاسبلين يزيد فبياخد كميه من البلاد أكتر جواه فبتقل البليت سيركيوليشن فيحصل سيروم سيتبين والسيروم هنا سببها وفي نفس الوقت الهايبر اسبلينيس ممكن يجيلهم دي عشان الدمج الليفر سيلز دي بتطلع حاجة اسمها ترومبوبلاستين وده بيأثر في فيقوم يعمل استموليشن للكواجوليشن فيعمل استموليشن انترافاسكولار كوجوليشن ويقل الفاجوليشن فاكتورز ويقل الفايبرين بتزيد برضو علشان هو عنده وديكريز انتي بلازمين اللي هو اجينست بلازمين فده يزود الفايبرينوليز يبقى عنده حاجة بتزود الكواجوليشن اللي هو السيروم جلاستين وبيزيد الفايبرينوليز في الام العيان ده يجيله بالظبط كل ده يعمل دي اي سي. اللي هو كواجوليشن وديستراكشن للكلتس اللي اتعملت ممكن تطلع الفايبرين ديجريشن برودكت ik denk dat ik een chronische leverziekte heb en dat ik mezelf positief kan laten zien. Ik heb een techniek om me een om kan بالعكس ممكن يزيد هو فاكتور A لانه هو فاكتور A بيعتبر زي ادوت فيز أكثر يعني لو في انفلاماتي كونديشن ممكن تزوده ممكن يعني هو بيعتبر في hoe als de de film in de United, in is een het de is een productie. Het is Het is een productie. is een productie. Het is Het is een Het في نفس الوقت الانتي بلازمين اللي هو بيأجنس الاكشن بتاع البلازمين بيقل ده يقوم يشتغل براحه والإن هيبيتورز اللي هو البلازمينو جين اكتيفيتور إن هيبيتورز من إيه اللاب فايندنج مهمه ممكن تبقى شرط اكم ممكن تبقى كيس لو جبتها كيس هيبقى معها داتا من الكيمستري يعني إزاي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 clinical picture van de liver die veranderd is. Alleen, ik liver de hele leerlingen. Alleen, de leerlingen in is leerlingen in de leerlingen in de leerlingen in de leerlingen de in de de en dan kun je een beetje verbranden, een beetje in de een احنا عن بيزلز والبليتلت والفو أبريشن البيزلز مشلناها نتكلمنا عن الواجبريشن على بيزلت هنأخذ من كل مجموعة منهم مثال لحدة واحدة بس انت جي جعيان وانا صفقت ان عنده مستاتيك تسوردر مستاتيك تسوردر يعني عنده مشكلة في الواجبريشن او في البيتلت او في الفيديلت Spontaneous bleeding is een stukje. is e, in hoed, bleeding kroma, beroen, de bleeding hebt, prolong is bleeding, hours. Spontaneous bleeding from sites, beroen, in een bleeding hebt, dan is prolonged bleeding in een bleeding hebt, dan is het een leuk om hematoma te hebben bleeding de hematoma voor de hematoma voor de hematoma voor de hematoma voor de hematoma voor de in of the body, without trauma, or any other او ان عنده هستري و يعني العيان بيقول ان هو بيحصل له مشاكل وكل شوية ياخد دم دي هتبقى ايزر نوع من انواع الانيميا او لو احنا اتكلمنا مع العيان شوية هنفهم ان هو بياخد فول بلاك بياخد فاكتورز معينة فمعناها كده ان هي ممكن تكون فاكتور للبيشنت الحاجات دي بتبقى مهمة امتى لو العيان ده تيست داينودس يعني لسه جاي ومتحفظش أول عيال نقدر الله جاي تفحصه وعنده bleeding بسيب فحكايه the history blood دي ممكن تجاوب على أسئلة كتير بتاع severe bleeding ونقوله إنه إكسجلانج هو أول ما يقول إنه هو فيه histology blood لما ده انكات إنه ممكن يكون عنده مشكلة bleeding أو مشكلة coagulation ففي الحالة دي لإني غالبا العينين بتكون coagulation أو bleeding abnormalities ماشيين بتاع فيه وفيه الاسم وفيه الدم اللي هو بياخدها لما فلو هو جاي في اكسيدنت او ممكن ما نلاقيش الداتا دي افيلبل فبتبقى دي فايده الهيستوري لان هو ممكن دايركت الاكزامشن اللي فيه مشكلة ثم تكون تديله البرودكت اللي هي تحل الازمه لكن هو البلاغ ممكن في الاوقات ما يرفعش لان في الهول بلاغ زي ما قلنا في كتير من الكونفيجريشن فاكتور ولو هو عدى عليه وقت كمان البليت بتبقى مش موجوده نكلم بقى على البليت ريكوردر حاجة اسمها بيربرة. نقول قلنا البربرة دي اللي هي في أبقع، لونها أحمر. بس دكت عنا زي أرسنال موسى أو البرغوث. فبنسميهها بير. دي سببها زي ما قلنا كده أرسنال موسى والبرغوث الأول، وبعدين البلايت اللي بتصور دانز والبيزل بتصور. البيزل بيسوردر اللي هما سواء أكويارد أو إنهايريتيد ودول خلاص ايه؟ كان سنهم اليوم. البلايت اللي دي اللي احنا بنتكلم عليه. عايزه ان هي يكون بليتلد اس اوردر والنتيجه وان بتيتيف يعني كلينز بتاع من بتاعه البليت فبنقول عليها كرومبوسايتوبينيا او نتيجه اب نورمال فانكشن في البليتليتس اللي بيقول عليها ولفيتد بليتلد ديس اوردر يعني الكاونت بتاع البليتز نورمال ولكن الفانكشن بتاعتها اب زي الأجهزة وال aggregation كل دي حاجات من الخمسة متعتها ممكن تبقى affected لكن الكاونت بتاعها يبقى normal. سرمسايتوبينيا لما قلنا على نيتروبينيا هي بالزبط زيها اي خلية في البول لما تقل يبقى لها ثلاثة حاجة من احتمالات. ان إن ما مش بتطلعها فبيقول عليها decrease بالمضاد of تلا... in die je te het in de fibrinolyse, we en de immuun, de het الدراج إميون هو خد أدوية والأدوية دي هي اللي طلعت أد في بودرز أجانست البلايتلف وبدأت إيه تكسرها أول نهيه تبقى نال إميون اللي هي Defective دي Distribution أو Diational Defective Distribution زي بتاعة الإيه الاسبلين وميجا اللي الناس عندهم هي الاسبلين بعد ما كانت الاسبلين تلت في الاسبلين وتلتلت في الاسبلين ممكن يحسن العكس تقعد تلتين البلايتلف في الاسبلين والتلت بس يبقى في الاسبلين او الدينيوشنال زي اللي هو الماسف ترانسفيوجن فيوجن عيان خد كمية كبيرة جدا من البرام في 3-24 ساعة حصل لكم بليت ريبلاسمنت لل6 لتر احنا كل واحد فينا عندنا من 5-6 الخامسة لتر اللي جوانا دول ريبلاسد يعني خدهم ترانسفيوجن فيوجن فما هوش بتوعه هو فالترانسفيوجن ده بيعمل دينيوشن للقوى جليشن فاكتور وللبلازلت فيقوم العيان ممكن يجيلو قوى جليشن ديشنسي ويجيلو بليتلت ديسقف de platelet dysfunction die we ongeveer kwalitatief geen ander aqua dat is amper common we inherited dat je begint. De srong cytopenie die ja Het crease de platelet count. Lao jept de differential diagnose tegen srong hoe de maassubie. We zien -hi de we een de verschillende van de verschillende van de verschillende van de verschillende van de verschillende ik heb een clinical picture van het leven de IM. We beginnen de leven in de verbruggen en Er beginnen de leven in de verbruggen. En En de de de productie de de de dit is vergelijkbaar met de effecten van de levensuitkering of de levensuitkering, met de verlies van de levensuitkering in de gevallen van ischemie en masseterfusie en diegene. De gedwongen is De het van de Metabolische disorders van plastic de urine, de urine, de abnormalities de de abnormalities. de de de de de de de de de de de de de de عايزه ممكن ان انا كل قلم اسود فاتوره نيجي بقى نسكريز البرودكشن للفيكتيف ميجيك سلكتيد زي ما قلنا الميجيك سايد بس هي اللي فيها مشكله كل الاليمنت اللي في المعروف نورمال فايزه ان تبقى انهرتد او اكتر الانهرتد دي حاجه اسمها سورس كل واحد من دول تحت صفه طويل جدا اللي في الريسبشن ان لو فايندنج ولكن يعني اختصارا للوقت ان شاء الله يكمل المورولوجي وبعد كده بقى يبقى الاستطبي دي السيركند ده حاجة كده بيبقى فيها سكيلر اب نورماليتيز معانا ترتيبين عنده ابس تريديا في الصدر في اب نورماليتي قريب شويه من الفم الميجن انومالي او تليف وحده اسمها 105 او يكون سبب برضو رجس او كيميكال او فايرال فايرال شايفين الداين في صيدليه كانوا الدوا ده اشربوه في الصوره على أو يجب ان يكون المسؤوليه في المستقبل ان يعني المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان الماين المسؤوليه ممكن ما يكون المسؤوليه ممكن ان يكون المسؤوليه ممكن ان ان يكون بعد ممكن ممكن ان يكون يكون الديجنوستكس من الكلينيكال ومن الهيستوري بس هيبقى فيه بليدنج والكلينيكال هنلاقي فيه فيبره وعلامات ان فيه بجدله السي بي بقى هنلاقي انكريز فيجليت كاونت البون مارو هلاقي اللي بنقوله عليها في ديفرنشال ديجنوستس اللي هو ديكريز في برودكشن يبقى معنى كده ان الميلاكاين سايكل طلعش بليدز لان هي مش موجودة او ان هي في مشكلة في تصنيع البليدز موجودة بس ما بتطلعهاش فلو عملنا المارو في التحديث عن هنلاقي المرض المرض المرض المرض ده اللي هو المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض خلاص؟ في المرض المرض اللي هي المرض المرض المرض انيميا اللي هو المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض السرويد هايبر فليس هنا نفس الحكي هلاقي بريفر فيه رومبوسيتوبينيا وهلاقي جون مارو فيه اينكريس بميجا عشان تحاول تعود البليس الدستراكشن اللي بيحصل في <تصفيق> <تصفيق> البريفر <بلد راق>. هنلاقي <تصفيق> كمان حاجة اسمها مكرو فليس يعني فليس حجمها كبير فقط أكناها نمتص هذا إيه لأن الميجا بتحاول تعود الدستراكشن فبتطلع على طول الميجا كيلوسيت فبيحصل شنيه تطلع على سمو دي فبتطلع على ارج بالرسفونس للجريز الترانسفلوجن الناس دول لوحد دانيهم بلاتلت سبب نبص الليه يوم والتاني لهم بلاتلت اثنان في الخينية لان هي نفس الفكرة بلاتلت بسالة بسالة بسطرقشن سواء بداته او من الترانسفل الانكريزة بسطرقشن من السمحة ايضر ان هي امينولوجيك ميكانيز او النون امينولوجيك ميكانيز النون امينولوجيك امينولوجي دي أنا نفسي أنا أكون أنا أفكر في مسألة كذا كذا لكن أنا أتفكر في هذا الموضوع أنا في هذا الموضوع لأنني في هذا الموضوع إنه يكون جايب كل شيء لأنه إذا عطانا إذا كان كل سندروم سندروم على بعض لا كل الحاجات الأفيك هنا بس بعنده سندروم سيندرينيا ومعاها المانفيسشال اللي يقول إنه البلايس مفصل لكن ايه بالبلدات سيلز اللي هي الغلوبين دي ممكن يكون في في الوايت بلاد سيلز او الغلوبين لا ندور بقى نشوف الكيميا نشوف الماينوس بلاستيك ما تبقاش بس البروتو فيت ليه بقى انظر ان هي انولوجيك الانولوجيك يعني انتي بودي رياكشن او نان انولوجيك يعني بتتكسر لاسباب انكليكيه زي حاجه اسمها في تي بي اللي هناخدها دلوقتي اسمها فرومبو سيتوبين بيرفا سرومبو سايدوبونيك سرومبو يعني البلوت بيزلز فيها سرومبارس سو معاها سرومبو سايدوبينيا وكلينيكا ja في او حاجة معه هوموليتك جروميكس الاثنين دول مع الدي اي سي دول تلات اخوان بنسميهم مايكروباسيك او مايكروباسيك هوموليتك انيميا سرومبو سايدوبينيا كده لان هما سببهم المشكلة في البلوت بيزلز البلاد فيها بسولوجي في عمل السرومباي. وهنا عمل السرومباي وفي الدي اي سي عمل السرومباي. بس الفروق بينهم في الكلينيكان بريزنتيشن بتاع كل واحدة فيهم مش هناخد منهم غير الدي اي سي تي بي. من الاسم كده ده عباره عن ايه? مني البسولوجي حصل في الكيدني. بسرومباي حصل في الكيدني. وبعد كده السرومباي دي بقت عاملة كده زي ايه? زي ما يكون عندك ستون استون ومشي سموس. كل ما تيجي عليها الار سيز بتتكسر في الثلاثة هي نفس الفكره الفايبرينت ثريدز اللي موجودة دي كل ما تيجي عليها الار بي سيز وهي ماشيه في السيركيوليشن بيحصل لها هيوليسيس فيقوم يبقى معاهم اللي بنقول عليها مايكروانجيو باسيك هيموليتيك انيميا او ميكانيكال ديستراكشن يعني الار سيز بتتكسر نتيجه انها هي بتيجي على الفايبرين ده فبتكسرها لكن مش نتيجة مشكله في الار سيز دي مشكله السيرفس اللي هي بتعدي عليها خلاص في الثلاثه مشتركين في ده كل واحدة فيهم زي في ما قلنا بتفرق الخلان كان مرتفستيشن التي سي زي ما هناخده ان شاء الله المرة اللي جاية التي تي بي دي بتبقى مور كومان ان في ميل بتبقى برزنتد بسروم بسيتو فينيا وسي ما يسمى نرتفستيشن السروم باي اللي بفتيجي بتبقى مور كومان في السي ان اس مما معاها رينا اللي بقى حاجات تانية بس الموست برومينات سي ان اس وهنا الموست برومينات رينات فينيا اكي او النهاية تبقى سروم مع البريجننسي ممكن تقصل مع النورمال بريجنانسي او مع الناس اللي في كنهم اللي ها البريجنانسيا اللي هو تسموه من حمل بالنورمال بريجنانسي لان البلازما بوليوم بيزيد مع الحمل كل ما الشغور بتتفضل بيزيد البلازما بوليوم فبيحصل زي ديليوشن اللي بلايت اللي تممكن نلاقيه على البوردر لايين او ديكريز بمسا مية وعشرة مية وعشرين فدي نتيجة الديليوشن لو بري إكلامسيه بتقلل عن كده وقمعها المانيفستيشن الثانية معها البكتيريا ومعها هايبرتينشن اللي هي محتاجة بتعيد بري إكلامسيه أو سرطان السلتين أو الإينفكتشن أحياناً الإينفكتشن بيسبب سكسينيا ويسكسينيا بتقلل الإينفكتشن هما الجيوما دي حاجة لما تيجي تأبرناليس في البلازبيزنس بالضبط تتعاملة بالجيوما دي كل ما تيجي عليها البليد اللي في الاستروكسشن. بيعد معلبين وعليهم خلايا كبيره بيحصل ديستراكشن عدد كبير من البيتت فبتن بشكل سمسايتي الاميونولوجيك ميكانيزم بقى زي ما قلنا انتيجن انتي ال-ITB ما حدش يقولي معانيها إيه؟ في اختصارات كده ما ينفعش إن أنا أقول معناك A-M-L, A-L-L, C-L-L, CML. C-M-L ما ينفعش في الامتحان يعني إيه C-L-L عشي؟ ما ينفعش يعني إيه r يعني إيه M-D-S خلاص مبارك واحدة من لكم بتسألني ال-M-E هكرييني مجرود ريسرويد ريشيو. بتقولي مين ال m في حاجات كده إيه ما ينفعش مسأل فيك فالاختصارات د <تصفيق> <تصفيق> الالو مييون ايذر من نيترن او او ترانزشن الدرج زي ما قلنا نتيجة دراج في الالو بقى وستريك ان هي بتبقى ايد باسك عشان كده بنقول عليها اوتو مييون ديوباسيك ترومبوسيتوبينيا اوتو مييون ديباسيك يعني مش معروف سبب فجأة كده بعض الناس يجيلهم ترومبوسيتوبينيا نتيجة ان هم عندهم انت بليت انتي, أنتي بودي فايزر ان هي تبقى ايدو باسيك يعني مش معروف سببها او هي تبقى سيكندري other diseases زي autoimmune disease وزي اللي هو سيستم لوبس ورفيد او نتيجه اورام زي الليمفوما والسي ال لو تفتكر احنا بنتكلم على السي ال قلنا ممكن يديهم ترومب نتيجة حكتين نتيجه حاجتين اي ثلاثه قلنا نتيجه الورم انكرشمنت ونتيجه, الـ ونتيجة, الـ ونتيجة, الـ ونتيجة الـ عشان او اكيوت بوست فايرال احيانا الاكيوت بوست فايرال دي بتتحط مع الديفرسيك اللي هي الاكيوت والكرونيك ماشي الاكيوت بوست فايرال لو هما بتلقوها كومن في الاطفال يعني الشيلدرن لو عدت لهم سنين بعد ما يجيلهم دور برد ممكن يعقبه شويه سروم سيفتينيا ولكنها بعد كده تختفي وتبقى كلوتلي نورمال فدي اللي احنا بنقول عليها اكيوت بوست فايرال لانها اختفت وويكس وما بتفضلش عنده سروم سيفتينيا عملنا بريد بالتالي طلعت كاونت نورمال لكن في الأدوية بسيطة بنقول إن في أكيوت وفي كرونيك. الأكيوت برضو بالأمور كمان إن الشذرين هو بيحصل له كومبليت سفيرةنس يعني يرجع نورمال البلايبلت في فترة أقل من ثلاثة شهور. الألوان قلنا نوعين ونشرحهم دلوقتي. الكونسامشن زي ما قلنا اللي هي التسمينات انترا بس كل الفواعش اللي هو دي اي سي والتي تي تي بي واندرويد الكيريمكسينجرو. نيجيل اللي هي اليوباسيك تايب او اليونسروم سايتيميا قلنا في كرونيك وفي اكيوت الكرونيك بتبقى مور كومن في فيميلز وبيبقى لها سبب واضح يعني مش معروف بيجينها ليس سترونز القديم وبيبقى ليها انسيدوس اونسيب وريميشن اند ريلاكس يعني ايه يعني شوية تتحسن وترجع البليت كاونت نورمال وبعد شوية يرجع البليت كاونت بيقل واح يعني احيانا تبقى توتالي لنورمال واحيانا يبقى عندها انكريز بليت 30% is 15,50, maar het is nog welkom in de jaren 40 years with is heel het HIV. is heel erg type chronic type. Het is heel of Het HIV. Het is Het is اللي بيحصل عندهم إيه إن في أنتبليت لات أنتبودز وتو أنتبودز وده فرض خوف هو مش معروف لها في الإديوباسس طيب مش معروف السبب اللي خلى البودز صنع أنتبليت لات أنتبودز ماشي البليت دي مسكت في الأنتيجنز اللي موجودة الأنتبودز مسكت في البليت اللي على الأنتيجنز فبالت البليت لات بنعليها سينس تايس البليت لات إنه أو لما تعدل في النسبين الأف سي ريبتور اللي موجودة في المكروفاج هتمسك في الف سي بورشن بتاع الأنتي وتعمل بلايت ليند استرخش. الأنتي بودي غالباً بيبقى ال اي جي جي فورم دا جينس دوت تو بي سリー ايه أو الوام بي بلايت ليند سينس تيزيشن وذالك لان الأنتي بودز بعد كده بريماتيو دسترخش في البيكوسيليان سيسن. ثانياً الميجا كاليسيت ماسن لأن الميجا كاليسيت بتحاول تعوض الدسترخش اللي بيحصل فبيزيد الميجا كاليسيت في المورمر. الـ <تصفيق> Up-Extreme بتاع الجليد بتبقى Reduced وممكن توصل لفيو Few بعد ما كانت من 7-10 دقائم وممكن تبقى فيو Hours وبحسل لها Destruction الـ Clate بتاعتها هي الغالبة بتبقى و الأنس بتبقى inciduous وزبتيكي الفيوريت وإزي بروزين ونراجيا In severe cases, epistaxis and gum bleeding intended to remain underlaced يعني عحينا بتتحسن وحينا الحته اللي بالاحمر دي مهمه جدا الاسبلين نوت بالبلبل انز ذير از انذر كوز اوف سبلينوميا يعني الناس اللي بقول ان هم عندهم ايجوباس كرونيك ثرومبوسيتوبينيا لازم الاقي تو سبلين لو عيانه دي عندها سبلين يبقى ادوري على اذر كوز اوف ثرومبوسيتوبينيا زي المالجنسي واللوكيمياز والحاجات اللي هي تعمل مع سبلينوميا enemy... لكن الثرومبوسيتوبينيا اللي هي ايزوليتد ترونك دي ما يبقاش معاها سليمات التشخيص بتاع السي سي والبون مارو السي سي كل الحاجات هتبقى نورمال احيانا بس الهيموجلوبين يقل نتيجه الكرونيك بليدنج يعني كل شويه ليها بليدنج فممكن يحصل زي ايرن ديفيشينت انيميا فهيقل الهيموجلوبين قليل وطبعا البليتلت هتبقى ديكريز عشان كده قلنا ترونك سايتيميا لما اعمل السمير هلاقي البليتلت في الاسمير قليله وهلاقي البليتنج تايم برونج في البول مار وهلاقي انكريز لميجاز ولو عملت دوارت على الاوتو انت بوديز هلاقي فيه موجوده في السيره انتجيت انتيبودي بالنسبه للسمير احيانا بيحصل عندنا نوع من السيروم سايتودينيا بيقول عليه فالس سيروم سايتودينيا او سبوريوس سيروم سايتودينيا يعني انا خدت السي بي سي على الجهاز وطلع فيه ثرومبوسيتينيا بس دي فولدز او مش اكشنال ثرومبوسيتينيا دي سببها الاديت اللي احنا بناكل عليها السم بتاع البلازما احيانا بعض الناس بيبقى عندهم تيندنسي ان البليتليت ينصلها اجريجيشن اول لما تتحط على الكالسيوم والصوديوم اديتر فيحصل اجريجيشن فلما نيجي نعمل الكاونت الاجريجيتد بليتليت دي مش هتعد مع البليت هيبقى عندهم ثرومبوسيتينيا فعشان كده في كل حالات السهوبوسيتوبينيا لازم يعمل البلات فيلم لان انا لما اشوف البلات فيلم هيفرق لي. هل هي اكشوال ثرومبوسيتوبينيا ولا هي البيشنت دي عندها بلايتليتس ولكنها اجريجيتد في الاسمير هيبان ان في بليتلت والبليتلت في بعضها وبالتالي على التاونتر متعددش ان هي بليتلت بيبقى ده مهم جدا او لما تقفيس رومبوسايتوبينيا لازم اعمل البلود فين احيانا كنا بقول كمان لازم نعمل ضاير اكتفيلم ضاير اكتفيلم ليه؟ لا اجنب خالص الايدت يعني انا باخد فنجر بريك وحطها على الاسمير او ان انا في اخر ما بسحب عينة البلود في السي بي سي وهي في السيرنج، باخد السيرنج دي نفسها وأعمل منها البلاط سمير عشان أتأكد إن الإيدة ما جاتش ناحية لا البلاتلت ولا الاربسيس لإن المرقول هو الاربسيس بيتأثر بالإيدة والبلاتلت ممكن تأثق في الاربسيس دي أول نحن نعمل بسيكشن للقط وأمس الوضع الاثيوب طايو ده بيبقى مور كومن ان تشيلدرن ادفولو 75% اوف كيس يعني الطفل ده ايذر جاله فايرال انفيكشن وبعد الفايرال انفيكشن بدا تظهر الوع عليه بنلاقينا عنده فروم سيكرينيا او بعد ما حد التطعيم احيانا بعض التطعيمات تعمل فروم سيكرينيا يبقى سببها برضه عندي انتي بودي ريكشن للكلوز بوتينيا سيشمشن وبعض الحالات ممكن نسبة بسيطة منهم تكمل الكرونيك تايب اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي النسبه دي بتبقى من 5 في 10% لو هي بريزيست مور ذان مانسز بقت كرونيك خلاص لو سيروم سيتبين بعد الانفكشن بزست مور ذان مانسز بقت كرونيك سيروم سيتبين كرونيك اي تي دي زيها زي الكورونا ولكن هنا هيبقى شايل بمشتبي بقى ثمل نفس الوقت بقى فيه هستري وفيرا إينفيس برضو نفس الحكاية ناس بيلو ميجاليلا هو موجود دوري على أزر فوز لأن دي ميجاليلا لأن العيد بيما بتعمل شنو جنون ik ben zo'n vrouw die een acute vrouw is. de jaren van de acute van de jaren van de jaren van de de jaren van de jaren van de jaren 20 de 40 van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van van de de jaren de jaren van de jaren van de jaren van de jaren de Associated Disorders ممكن preceding viral infection. يعني قبل ما تظهر المنفتيشة بتاع سلم سيكوبينيا كان عنده عبر سبيراته كان عنده اي viral infection. هنا ما بلقاش ليها ميها Associated Other Disorders حاجة ايه؟ إدوباسي. الساكندري هيبقى دا الساكندري فوز لوحده زي ال H.I.P. والسيستيمة روباس، اللي هو الميزيز او المريجنس. نوع الانتجودي هنا في الافيوت هيبقى الاي جي ام لان لسه وعمل مع اللي عنده فنوع هنا بيبقى نيجي بقى الحاجه اللي هي <تصفيق> يعني بعد كانت <تصفيق> على <تصفيق> الشخص ده جاله شوم بتاكلينيا او جاله البوع الحمرا دي دي ممكن تحصل من 10 لحد اسبوعين بعمل تناسق ليها نتيجه ايه انتوا عارفين احنا بننقل دم زي بالظبط الار <تصفيق> <تصفيق> لو انا اديت شخص هو ايه موجب اديته بي هيحصل ايه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هي نفس الحكاية هنا يعني الار بي سي هتتكسر هنا برضو لو الشخص اللي انا باخد منه الدم اللي هو الدونر كان عنده نيو مان بلايت 1 اي انتيجين بوزيتيف والشخص اللي انا بديه له كان نيجاتيف فالقوي اصلا ان النيجاتيف ده هيبدا يصنع انتي بوديز اجينست البوزيتيف سيلز اللي خدها من الدونر فعشان كده بيحصل الدستراكشن بعد 10 لحد ايه اسبوعين لان هي نوت نوت ناتشورالي اوكيرنج للزيت و ال والبي اول لما ادي الدم يحصل التكسير ساعتها لان احنا كلنا عندنا لو انا ايه انا عندي انتي بي ناتشورال اوكيرنج يعني انا اكواير من الانفايرومنت في اول ست شهور في الولاده لكن هنا لا ده بيحتاج الاول يعمل سنستايزيشن ويبدا يصنع الانتيبوديز عشان كده ما بيحصلش ايميديت رياكشن بيستنى وقت لحد ما الانتيبوديز تطلع وتكسر الان البليتلتس ادراج انديوز دي لها بالظبط تو ميكانيزم ايزر ان الدراج بعد ما الشخص ده اخده راح مسك في بلازما بروتين والاثنين مع بعض عملوا يو انتيجين وطلع له انتي بوديز دي بيروح البلط الدراج مع البلازما بروتين يقعد على السرفس بتاع البليتليت تقوم الانتي اللي طالعه اجانس للكومباينيشن ده تمسك فيهم فتقوم بالمره وتكسر الكومبلمنت وتكسر البليت او ان الدراج بعد ما اخده الشخص ده عمل تشينج في النيومن بليت انتيجنز اللي موجودة على السيرفس بتاع البليت فبقت وكانها فورم بالنسبه للجسم فالجسم بقى يصنع انتي بوديز نيو فيقوم هو بيكسر الانتيجين الجديد هلكسر في, في بتاع الدراج ان احنا هنلاقي انتي في السيرم وبالكستور بتاع الدراج إنتاج يعني شخص أريد كلابات الدواء معين الأدوية اللي موجودة دي هي اللي تخلينا ساسبكت اللي موك يكون سروم نتيجة الأدوية لو هي سروم سيكوبينيا ما عايش أي أثر لا لأورجان وميجالي ولا أثر أبنوماليتس في مورخونج بتاع الأثر بلاك سيتس اللي هي اللي هي الالويميون سروم ده بالزغط زي الـ حد عايز الآباء تشوف <تصفيق> compatibility، الأم بتبقى والبيبي بيبقى والبيبي بيبوزت فالميحصل إن السنس بتاعت البيبي بالباس من الس ليش؟ بتاعت البيبي تروح للأم عن طريق البلاسنتا. فالأم لما تبقي نيجتيف سيرت الانتيجن والبيبي بوزت عليها هيبدا إن الأم بتعمل antibodies against this positive antigen لأن هي بنسبلها for it. توم تعدي تاني في البلاسنتا الأم الانتيجن دي وتفسر السنس بتاعت البيبي. اللي بيحصل في ال-RH إنه هو في الحمل الأولاني بيحصلشه مشكلة لأنه على بال لما تبدأ تعمل ال-Cyntralization فبتخل الوقت فبباصل فرسكب ريجنانسي نورمال لكن لما تيجي تحمل تاني هي عندها قريدي نيو فورم عندها قريدي فورم ال-Anti-Buddist فال anti على طول بتعمل ال-Struction امتى يحصل افريكشن فيرست بيبي لو كانت الام دي انلوكي خالص وحدث سنثيزيشن بلس ترانس هيوموجن ده ابورشن قبل كده او اي حاجة من دول والسيلز اللي هي النيجاتيف البوزيتيف الام او الام اتنقل لها دم في مقابل وكان الار بتاعته وهي نيجاتيف كده هي نفس الفكره هنا بس هنا البيبي بيبقى هو والام بتبقى فالسلز بتاعة الفيتس بتروح السيركيليشن بتاع المذر تخليها تعمل انتي بوديز اجينست الهيومن بليت انتيجين 1 وتعدي تاني السيركيليشن وتروح للبيبي تكسر البليتز بتاعة البيبي لكنها ممكن تحصل فروم ذا فيرس بريدمنتس لان ماخدش وقت ان السيلز بتاع الانتي بودز السيروماتيك بقى مايكروانجيوباسي اللي هما ال DTB تي وضيفوا عليها dic وحال اسمها ال-HELP عن إيه واحد ال ده مش هناخده من ولكن هو عبارة عن إيه hemolysis و-Elevated Lever Enzymes ناشيه هو Low-Platelet-Camp جهو ده اسمه syndrome ده بيحصل في ال-Pregnancy الستات اللي liver cells increase من in ال <تصفيق> بتاعتهم ويمقى لهم سروم بسايتونيا زي زي ال pri ولكنه مور سبيل. نجي أول واحدة بقى اسم من الاسم كذا سرموبيت يعني في سرموبيس يعني في اللي هي, هي عبارة عن مايكرو باسكولار لوسيف سندروم كلهم مايكرو باسكولار لوسيف سندروم مايكرو يعني في كله حصل في ولكن البلاد بيزلز اللي افكتت بتفرق من واحدة فيهم للتاني بعضهم بتبقى ماني في الكدني بعضهم تبقى CNS بعضهم تبقى Generalized DIC وبعضهم تبقى في الليفر زي الـ Helps Syndrome Systemic Bratlet Aggregation يعني حصل Bratlet Aggregation over the body وبالتالي حصل Broughound strumbo وبيزيد الميجا في المرة عشان تحاول تعود الـ بتاع الكدني الار بي هتيجي على الاجريجيتيف بليت ليج وبيحصل لها ديستركشن فهيبقى معاها هيموليسيس اورجان اسكيميا نتيجه الاجريجيشن هيقفل السمول بلاد فيلز فالاورجان اللي افكتد فيه البلود فيلز هيبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا وده اسكيميا وده اللي هيعمل الاورجان مانفيستاشن سواء رينال فيلر او سي ان اس مانفيستاشن الفراجمنتيشن بتاع الار بي سي والاورجان اسكيميا هيرفعوا الال ودي حاجة مهمة في الدايجنوزيس المهم واحنا بنتابع العلياء بعد ما تاخد العلاج بنشوف البروجمنت عن طريق الجليزك وعن طريق الاي دي اتش الكلاسيك بنتاد او بمعنى البنت برايا يعني هي اللي عندها خمس حاجات السيت اللي هم متوفرين في جميع عشان كده بقول مين خمس حاجات لازم يبقوا موجودين عشان اقول ان دي تي تي بي خلاص ايه هم الخمس حاجات اول حاجه سترونج زي شدين مايكرو عندي بس هيموليتيك انيميا ودي بتظهر في البلاد ان ذا فورم اوف شست سايت جدا في الداجنوزس أحيانا بيبقى عيانه عندها سيروم في الانيميا وهي مثلا ليفر بس مش عارفين هل السيروم سايتيميا سببها الليفر ولا هي دخلت فعلا في تي بي فالمايكرو ده يقول هي تي بي اوكي فمهمه جدا الشست سايت بريفير بقى معاها نيورولوجيك ابنورماليتيز لان احنا قلنا كده المايكرو ده حصل من فيرزن بتاعه البرين وممكن معاها لينا الفيلير ومعاها فيفا لما اجيب الكلاسيك تريال او الكلاسيك مداد بسال شبينك بربرا ايتي بيه يعني بقى انا عايزة الخانسة دول ليمتعش بكيه واحدة فيها. لان هي مش متشقة غير ما الخانسة دول يبقوه مو بديني. ما تنومش دعوة التريتمنت انا قادم. بس هي حلها الوحيد بلازما ايستشان. فيش اي ادويه تنفع معاها لازم ناخد البازما بتاع الست دي واشيلها واحط مكانها فريش فروزن بلازما لان هي كل المشكلة اللي حصلت عندها نتيجة للإيه للبليتليت فانا بقشيل الكونتينت بتاع البليتليت ومعاهم واحد من البروتينات بتوع البونجولي برام اسمه Adam 17 وحاجات زي كده فانا عشان كده بعمل بلازما إيكس اتشينج يعني هنشيل بلازما اللي فيها الأبنورمال بليتليت والأبنورمال بلوتيين واخطينها فريش تروزن بلازما وبعدين بتابع بمين ده؟ بالبليتليت كاونت والبليتليت اتش سلام علي الـ هنلاقي في الـ CBC الـ Total Calumet بتاع الـ White Block Center Normal والـ ده باعتبار انه هي a acute condition هي عنده فيه الـ CNS manifestation فممكن الـ Total Calumet هي 0 الـ Breastless هل نائدها أبينها ويهي المدروب الممكن الـ Decrease باستيجي البلد سم مهم جدا الشست سايد وهلاقي طبعا ال دي اتش عالي والبروبين ممكن يبقى اقل نتيجه الهيموليسس بتاع الار بي اس الابنورمال زي ما قلنا في السكريت او بعد الناس وقلنا بعد الناس الترانسفيوجن نتيجه الكومبليت بتبقى موجودة بس في الفريش لو الجلاد اللي انا بزدي مش فريش دايما بيبقى الليبر بتاع بلايتس أقل و فبالتالي ممكن يحصل ده إيش؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ما يجيب على شيء اللي هي أبnormal في السينما بلايتس ما تيجي defect function عليها quality of life. دون ما شاء الله يعني واق جدا. هناخد التجميع التجمع بتاعتهم بيساروا business يعني بيساروا إيه؟ لكن أنا خد اسم واحد لكل لبعضنا المعايير. نفس المونتاجن هيك الشخص اللي عنده سيدين هي تبقى هيديتري أو أكواي. المور كومن الأكواي بيفون، الالهيريت بتبقى ليفون. الالهيريت تبقى أي نوع بتفت في الأديجن وهناك مثلاً البرد أو سليم في الروت أو بتفت في الأكتيفيشن. دكتور إيش الكومن؟ إيش الكومن؟ الأكيد الالهيرديتري. ايها الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه اللي هي الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه في الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه زي الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه اسم الجانز مال ده اسم العالم الكشف اكتشفه بالله ديز ده اوتو زوماجوسيسد عباره عن ان البليت بيحصل لها فيلر اوف بليتت اجريجيشن دو تو لاك اوف جلايكوبروتين 2 بي 3 اي ده كان بتاع مين ايوه بتاع الاجريجيشن بريزنت ان سنس لا البليتت فيلت تو اجريجيت وذ اني ايجنت يعني كل الادريجيتنج اييفنت اللي فيهم بكتف الـ, <تصفيق> الـ <تصفيق> بتاع الـ plate اللي تبقى لكن الـ fading time هيبقى prolonged وهنلاقي absent primary aggregation response للـ ADP والcollagen والكولاجين risk كل الـ aggregating factor هلاقي ان هو response ليهم هم absence ومن الـ primary عندنا primary wave و secondary wave لاني ده involve في binding الاولاني الطالس عشان كده تدفكت هنا يلا في primary aggregation ولا secondary aggregation وكل الـ aggregating factor البرنارد سينيير ده بالظبط المشكله حصلت فين في البايندينج بتاع البون والليبران اللي ريسيفت بتاعك اللي هي الجي بي 1 فبيبقى عندهم ديफेक्टد جلايكوبروتين 1 بي سو ذز ديफेक्टد بايندينج للبون والليبران وديफेक्टد اديرنس للاكسبوزد ساب انسيول كونكت هيبقى عندهم البليس كاونت كمان هيبقى ديبليس دول عندهم ديست كاونت بجيب البتنه بصوريه ده في الشرطه كانت ايز ديجنوزس او اسيبه كده وانتوا تقولوا كل حاجه عامه البليت اللي بتبقى لارجر ذان نورمال فبتبقى اكبر من الليمفوسايت وبنقول عليهم عنده ثرومبوسايتوبينيا وجاينت بليتنج والرنج بليدنج تايم وابسنت لاست 60 اللي هو بتاع ال دي ماشي فدول دياجنوستيك للايه للبيرنارد سيلي اللي هي الحادث اللي في لكن الليفل بتاع الجون واللي بروتين كبروتين لما اقيسه هلاقيه نورمال هو البروتين موجود هي المشكله في الاستيشن اوف الجي بي 1 بي باي فلو سايتومتري هنلاقي ديكريز وده الدايجنوستيك تيست الحاجات الثانيه دي كلها suspect, diagnosis لكن عشان ابقى شور لازم اعمل 1 اللي هي زي الاستورج بول دها نورليز للأدبي ولا السيرفينين ولا الكالسيم اللي هما أوردي كانوا بيبقوا رليز ده عشان يبدأ يحصل بيكليت من الأزر بليتليت ويبدأ يعمل بليتليت أجرجيشن فهتقلفيك كده formation of blytliت الجري بليتليت, بليتليت سيندروم ده الالفا جرانيون احنا قلنا ليها كونتين هنا بعد الالفا جرانيون فاضي ما فيهاش الكونتينس بتاعي تاني. فبيحصل نورليز للبروتين ميديتور والبليتليت أجريتور بلاتلت بتبقى بين وبوست لايت اوفل ولارجر زان نورمال يعني ايه؟ الجري بلاتلت دي من الاسم بقى لونها جراي لونها فاتح لو تشوف البلاتلت تحت المتوسكوب لونها بيبقى شويه هاي نتيجه نتيجة الكنتنت بتاعت الالفا جرامت الكنتنت راحت فبتبان بوست لايت وبيبقى لونها بين كل البروتينز اللي كانت موجوده في الالفا جرانول مش هيحصل لها رليز لما يحصل ليفت اكتيفيشن وبالتالي هتقفلت البرايمري وهتقفلت الايه الكوبليشن لان لو تفتكروا كان فيها كوبليشن فاكتورز زي فاكتور ايه 5 اكسند سيكندري اجريجيشن ريسبونس للاي دي في ونورمال للريسك 60 لان الريسبتور بتاع ريسك 60 ما فيهاش مشكلة. هنا المشكلة حصلت في الالفا جرانول اللي هي بتبقى انفولفت في السيكندري كولاجين <سؤال> اللي فيها الكونتين اللي فيها فاكتور فيها البريجلت فاكتور سريح الحاجات اللي كانت بتطلع عشان استимولات الكولاجين كاسير فهنا هيحصلو برايمر وايف لكن الساكن ده هيبقى أبسن في الرسوم السريح هتبقى كله موجود لأنه هو نقطة إنفولد خالص في مش محتاج حاجة من دول هو محتاج البونوليبران وصحيح البونوليبران ضمن الكونتين في بتاع ألف دراينيونز بس البونوليبران بيأطلع منين من ومن الجري سندروم احيانا يبقى مورفولوجيك وما بنشوف كلينيكال مانيفيستاشن ممكن احيانا يبقى معاه بقى ممكن تحصل حاجتين عايزه عليهم أنتي من غير ما نحفظ اساميهم على بس الاسماء ماشي وبعض واشهرهم اليوريميا الناس اللي عندهم رينال فيليا بيبقى عندهم حاجتين بيقل الكاونت بتاع البليتليت وفي الوقت البليتليت فانكشن حتى لو الكاونت نورمال بتبقى اب نورمال لان اليوريه دي اللي هتكسد الايفكت على البليت فبتقلل الفانكشن بتاعها الانت الانتجنت دراجز دول دلوقتي بقوا كومن جدا في الاستخدام مفيش عيان عنده استعداد لللقطات او بالهستوري of uh, thrombus formation anyway اللي هو بياخد الانتي بلاتلت لان البليتلت هي الانيشيتور في عمليه ايه البرايمري بلاك وبعد كده في الكوجوليشن فبيدي له انتي بلاتلت بلاك انتي بلاتلت دراجز عشان تمنع البرايمري اكتيفيشن بتاع البليت بياخد الانتي بلاتلت مع الانتي كواجولانت الوارفارين الهيبارين الحاجات الثانيه دي الموست كومن هو كان زمان الاسبرين دلوقتي بقى فيه اسامي كتيره جدا لو تفتكروا الأسبرين ده كان فيه منه نوع يقولوا عليه أسبرين أطفال، الأسبرين أطفال ده كانوا بيقولوا الناس اللي هم أطفال ديك أو اللي عندهم هستروسترونبوزس عشان يعمل إيه إنهابت الجليدلز لأن لقونا لأ السموال دوز اللي هي خمسة وسبعين أو ثمانين ملغرام بتوعه دول كان إنهابت الجليدلز فاهمش لكن الفيكتش يعني شمال شيء الفيكتش عن البين وكان بيداخد التلتمية الكبير كان بيدخل إيه أنا الجيزل، فالتلتمية دي ممكن تبقى أنا لكن البليتت فانكشن ممكن تبقى انهيبيتد بالسمول دوز فعشان نتجنب السايد افكت بتاع الجاسترايتس فكونوا بنضط في في الفارديا بيدو اللي هو ال وسبعين او بتاع الاطفال مع الهيبارين او الفاجل الثانيين عشان ينهبيت البليتت فانكشن ماشي زي ما قلنا في ديزيزز اشهرهم اليوريميا في حاجه كمان اللي هي الهايبر بروتينيميا او البارابروتينيميا احنا قلنا في المالط والميلوما وفي حاجه اسمها ووردو في قلنا فيهم انكريز جلوبولين انتي بوديز فالانتي بوديز اللي بتزيد دي بتزود الفيزكوست بتاع البلازما البزيكوست لما بتزيد بتخلي البلازما دي ما يحصلهاش لا ولا ريليز ولا اجلجشن بتنطفي مع الفونكشن بتاعك. عشان كده العيانين اللي هم بتوع المالط والميلوما بيبقى عندهم bleeding حتى لو بيليتلتكاونت normal نتيجة abnormal function الناس التانيين اللي جنو البرانت والدنو شترونك ده عندهم بس زيادة في البلازما بروتينز وما عندهمش اوضر manifestation يعني زي الميلومة هو جاست تنكريز البلازما اه اه الجامل اه بروتين او الجامل بروبلنز فالليبل بتاع الجامل بروبلنز ده بيبقى exceeding normal وما عندهمش اوضر manifestation لكن الليفل العالي بتاع البروتين بيزود البسبوست فبيجيلهم اللي هي البسبوست سندروم هايبر ببتوست سندروم يعني فاكرين لما قلت لكم بالمونوم لاقي مثلا في عينيه مشكله ممكن السكيل ممكن الفليت ديفرنت و... ال... سيستم تبقى افكتت نتيجه الهايبر ببتوست دي بتخلي البلوت فلو قليل بيجيله سي ان اسمه الكستس دي كاردياك مانفيستايشن والموناري مانفيستايشن ومن ضمن ممكن تحصل ما ديجي تلوينو بروليفراتيب ويهي الامن ديجاس. نيجي بقى لو احنا عيال. احنا ساسبكت انه عنده البليد الفيسيولي. اول حاجة هنعملها هنعمل البليدينج سايم. انا هنعمل البلوت فيلم ماشي؟ البلوت فيلم هشوف شكل البليت الموجودة ولا اصلا مش موجودة. طب هي لو موجودة. هي نورمال مورفولوجي ولا فيها نورمال مورفولوجي. لو هي لو اللي كاونت، بيبقى أنا كده إيه خلاص دسروم وسيكوفينيا. هبدأ أدور على الكويس بداع دسروم وسيكوفينيا. هنعمل بون مارو إكسامينيشن وهندور على البلايت اللي أنتي وسكرين فور دي آي سي. لقيت النورمال بلاييت اللي كاونت والبليدينغ ديتاين برولونج هبدأ أدور على البلايت اللي يبقى عندي بلاييت موجودة برولونج البليدينغ ديتاين. يبقى انا هدور على البليتليت فانكشن اللي هي الادجريجيشن والادهيجن والنيوتروفيل بول اللي هي الريليز واقيس الفونو ليبراند لان ممكن يكون نتيجه الفونو ليبراند ديزيز عنده مدي مشاكل في المستيزس وباين انها يبقى انا اعمل الاول السمير لو لقيت سرونجوسيتوبينيا بيبقى احنا قصتنا بون مارو وبليتليت لقيت ما فيش سرونجوسيتوبينيا اعمل لو استنبولونج تي قديم ولكنها غالبا فونكتشنال بليت للدسي لازم نعمل البليت للفونك. الكوزس بتاع السرموسة الكوزس إحنا خذناها كده في